بسم الله الرحمن الرحيم والسماء واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتنا اصحاب اخب وهم عليهم على ما يفعلون غافلون مشهود وما نطمئنهم الا ان ايه بالله عزيز حميد الذي له ملك السماوات والارض لا مؤخر اللهم جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فلهم, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم جنات هم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع وليد وهو العفور الوذور وَشِيمَ نَجِيدَ نَحْنُ مَا نُرِيدَ نُرِيدُ أَنْ نُسْمِتَ وَقَالُوا لَن نُرِيدَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ يُونُسَ كَذَّبُوهُ من الذين كفروا في تكريب والله من وراء من محيط بل هو قرآن مجيوب منوحي محيط